وا حسرتاه فقد نسيدل بشار في يوم الثامن والعشرين صفر وا حسرتاه فقد نسيدل بشار في يوم الثامن والعشرين من صفره إنا فقدنا رسول الله سيدنا يا قلب ذب أسفا يا كبد فان يا أرض سيخي عليه يا سمان ويا نجوم لهذا الرزق فانتثري قضى النبي رسول الله اشفقنا الزاهد العابد المبعوث من مضري ومذ قضى ضجة الأملاك ويلة بالحزن والشمس وتفكيه مع القمر وحسرته فقدنا سيد البشر في يوم الثالث من العشرين من صفر وحسرته فقدنا سيد بشر في يوم ذا من واجبر ايله عليه صاح ما افتجع ما الذي قد سما قدرا على ذرار وفاطم الطهر تبكي واتمها فوق الخضر ديكز خاتن منال مطر تقول يا سيد سادات قل ويا جماعه ويا عز وما يا والدي يا سنادي انت لي سندان ويا سرور ويا كهف وامور دخل من ل الارامل والسؤال من ومن يدعى ريل الأيتام في الصغري من يداري إلى الأيتام في صغري وحسرته فقدنا سيد البشري في يوم الثامين والعشرين صفر صفري وحسرته وحسرته فقدنا سيد البشري في يوم ثامين والعشرين من من للأرامل وسؤال متجأين من يدار إلى الأيتام في الصغر ولو ترى حيدارا يبكي وأدمعه تجري دماء من الأحزان والكدر والغاشم يعني سبطك نهما ريحانتك من الدنيا يا قمر ياستصرخني ايها الجداه انك عن ريحانك وما لاقوم بري أين النبي الذي قد كان يحملنا اين النبي الذي كان يحملنا من فوق تتهى والكل مفتخر فتلك نودبتها لكن شكايتها لما أتته بكسر غير جبري أحنت على قبره احنا تعالى قبره للترب لا امتن كالعاشق نا اذا شم الى عطره وحسرته فقدنا سيد البشر في يوم ذا من والعشرين سفر وحسرته وحسرتها وفقدنا سيد البشر في يوم الثامن والعشرين في الصفر تقول ويدمع فوق الخد تيذرفه يا والدي بل ويا حرزي ومفتخري يا والدين تدخل بيتي على اي بلا ابني وقاعد علي الطهر محتقر يا والدين اخذ بعلي لبي يقعد قائدا اسير وهو في ضرري قاعد مقهرا ضل ليل وذ اي حنين قاعد مقهرا ضل ليل وذ اي حنين والراس ما يكشف ويجر الدمعك مطر يا والدي اخذوا بعلي لبيعتهم يقعد قاودا السير وهو في ضرره يا والدي اخذوا بعلي لبيعتهم وحسرته فقدنا سيد البشر في يوم الثامن والعشرين من صفر وحسرته فقدنا سيد البشر في يوم الثامن في يوم الثامن والعشرين اه يا والدي اسقط من الجنين وما راع وجنا بك يا ركني ومودخري يا والدي لا تمخج وما اعرف قدر وقت ايتموني من كفي الصغير يا والدي كسروا ضلع بضغطته بالباب جيم بك اني من كلام اصري يا والدي غصبوا ارثي وما قبلوا مني شهودا وقالوا ارث لام يصري يا, يا والدي اسقط من الجنين وما راع جنع بك يا ركني واموت دخري يا والدي لطم خد وما عرف قدري وقد ايتم اني من كفي صغري يا والدي كسروا العين بضاغطته بل باب جاء بكاني من كلام عصري يا والدي غصبوا ارثي وما قبلوا مني شهادا وقالوا ارث له يصرى مني شهادا وقالوا الارث له وحسرته فقدنا سيد البشر في يوم الثامن والعشرين صفر صفره فقدنا سيد البشر في يوم الثامن والعشرين من من مني الجنين وما راع جنا بكيا يا ركني ومودخري يا والدي لطم وما عرفه قدري وقد ايتمني من كفي صغري يا والدي كسروا ضلع العيب يا والدي كسروا ضلع العيب ضاغطته بالباب جنبك اني من كلام أسرق يا والدي غصبوا ارثي وما قابلوا مني شوه دن وقال ارث لا مني شهدا وقال الارث لا يصر وحسره هو فقد سيدنا في يوم الثا من صل على محمد وآل محمد